وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا عباد الله إن الله عز وجل قد بأث نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما قال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنزل عليه الكتاب المبين وآتاه السنة مثله مبينة للدين فما ترت صلى الله عليه وسلم خيرا إلا وقد دلنا عليه وأمرنا به وما ترت شرا إلا وقد بينه لنا وحذرنا منه حتى قال رجل لسلمان رضي الله عنه وأرضاه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أي حتى أداب قضاء الحاجة قال أجل فما من أمر يقربنا إلى ربنا إلا وقد بينه نبينا صلى الله عليه وسلم وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم فلا يحدث في عالم الناس ظاهرة من الظواهر إلا ونجد حلها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من الظواهر المقلقة التي بدأت تنتشر في بعض البلدان ونعوذ بالله أن تصيبنا في بلداننا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوس العقوق يا عباد الله العقوق وهو إيذاء الوالدين وإيلامهما بالكلام ولو بكلمة أفهم أو بالأفعال أو بعدم الطاعة في غير معصية الله ولا مضرة من أعظم الغافات وإنه من أسف قد بدأ ينتشر في مجتمعاتنا وهو في ديننا من أعظم المحرمات فالعقوق يا عباد الله من أعظم الإفساد في الأرض يقول ربنا سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون العقوق يا عباد الله من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متفئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة لا يفكت من شدة تكرار هيلها صلى الله عليه وسلم العقوق يا عباد الله حرمه الله عز وجل نصا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات العقوق يا عباد الله ذنب عظيم يحرم الإنسان الجنة أو العلوة فيها جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه صلى الله عليه وسلم قال ما لم يعق والديه ما لم يعق والديه فالعقوق قد يحرم الإنسان الجنة وقد يحرمه العلو فيها مهما علم من الصالحات يقول مهما عمل من الصالحات يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديه والديوس الذي يقر الخبث في أهله العقوق يا عباد الله جانب للخسران العاجل والآجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا البغياء وعقوق الوالدين او قطيعة الرحم يؤجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت فالعقوق يا عباد الله شين في ذاته وشين لصاحبه وشين في عاقبته فعلينا عباد الله أن نربي أبناءنا على البر وأن نحذرهم من العقوق وعلينا معاشر الأبناء وكلنا ابن سواء كان والداه حيين أو كان ميتين علينا أن نتجنب عقوق والدينا وأن نكرم أنفسنا بالإحسان إليهما وبرهما فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة وأما الظاهرة الثانية فهي المرأة المترجلة ظاهرة ترجل المرأة ظاهرة مخالفة للشريعة ومخالفة للفطر السوية وتنذر بخطر عظيم على المجتمع كله فلا يزال المجتمع بخير يا عباد الله ما بقي الذكر ذكرى خلقة وخلقا والأنثى أنثى خلقة وخلقا فإذا جاوز أحدهم خلقه أو خلقه أو صفته أنذر ذلك بخطر عظيم بدءا من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال الذي هو من كبائر الذنوب يقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء إلى أن يصبح الذكر يا عباد الله عياذا بالله من ذلك وحاشاكم جميعا إلى أن يصبح مخنة يتشبه بالنساء في أخلاقه وفي كلامه وفي صوته وفي حركاته يلين في قوله ويتكثر في مشيته ويلبس لبسة النساء ويتحلى بحلي النساء وتصبح الأنثى مترجلة تتشبه بالذكر في أخلاقه وفي كلامه وفي صوته وفي شعره وفي خشونته وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء فالذكر الذي يغير من خلقته أو يغير من خلقه حتى يصير كأنه أنثى ملعون مطرود من رحمة الله على لسان أشرف خلق الله على لسان أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم والمرأة التي تغير من خلقتها ومن خلقها حتى تصبح كالرجال ملعونة مطرودة من رحمة الله على لسان سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم وأي خير يرجوه يا عباد الله من طريد من رحمة الله وهذه المشكلة يا عباد الله قد بدأت تنتشر في بعض المجتمعات حتى صارت ظاهرة مقلقة للعقلاء والعلماء والصالحين من العباد فكيف بالمؤمنين لا شك أن الأمر يقلقهم فعلينا عباد الله أن نحذر من انتشار هذه الظاهرة وأن نحذر منه وأن نحرص على التوعيه والتذكير بالله وتربيه ذرياتنا على الاخلاق القويمه وتحصينهم من الاخلاق الدميمه ونحرص على تربيتهم وعلى رعايتهم وعلى الا نغفل انهم فانها فان تربيتهم فان تربيتهم من أعظم الواجبات علينا وان نتذكر جميعا قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوما يموت يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فلنحط رعايانا يا عباد الله بنصحنا وتربيتنا وعنايتنا وإرشادنا لعلنا أن نكون من الفائزين برضى ربنا سبحانه وتعالى السالمين من عباده أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل جنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الصلاة والله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن الأدلة الشرعية والفطر تدل على أن الرجل يقوم برعاية أهله ويحفظ عرضه ولا يحب أن يمس عرضه بشيء ولو قليلا وأن التساهل في صيانة الأعراض أمر خطير وقد بدأ هذا يتسلل إلى بعض المؤمن فإنه يبدأ شيئا قليلا إلى أن يصبح شيئا كثيرا كبيرا شميعا وقد يصل الأمر ببعض الرجال والعياد بالله من سوء الحال قد يصل الأمر ببعض الرجال إلى الدياثة فلا يبالي بأرضه ويقر الخبث في أهله ولا يغار على نسائه ومثل هذا يا عباد الله يسقط من نظر الناس في الدنيا ولا ينظر الله إليه يوم القيامة نظر رحمة وإحسان ومتوعد بأن لا يدخل الجنة فعلينا عباد الله أن نحرص على صيانة أعراضنا وأن نغار على نسائنا من غير شكوك ولا تخوين فإنا نخافوا أن يدب إلينا ما أصاب الأمم وبعض البلدان ولا خير لنا يا عباد الله إلا في لزوم ديننا فنمنع أنفسنا ونساءنا مما منع الله منه في المظهر والملبس والأخلاق والسلوك وغير ذلك ونوسع على نسائنا وعلى أهلينا وعلى أنفسنا في الحلال من غير إسرات ولا مخيلة وإني يا عباد الله اذ أوصي نفسي وإخواني بالحذر من هذه الظواهر لأحذر نفسي وإخواني من التسرع باتهام إنسان معين أو مجتمع معين بهذه القبائح فإن أعراض بعضنا على بعض محرمة فرحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أسأل ربي سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يعلمون ويفهمون ويفهمون فيلزمون ويلزمون فيغنمون ثم أعلموا رحمة الله وإياكم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 وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات الله أكبر يا عبد الله إذا صليت على نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم مرة قمت بحق نبيك وفزت بأن يصلي الله عليك عشر مرات وأن يحط عنك عشر خطيئات وأن يرفعك عشر درجات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 وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وارضى عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا رضاك والجنة اللهم ارزقنا رضاك والجنة اللهم ارزقنا رضاك والجنة اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا فإن علمتنا مقيمين على طاعة فثبتنا عليها وزدنا من الخيرات يا رب العالمين وإن علمتنا مقيمين على معصية فكرهنا فيها فكرهنا فيها فكرهنا فيها وتب علينا يا تواب يا رحيم يا رب العالمين اللهم قربنا من كل خير وأبعدنا عن كل شر يا رب العالمين اللهم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فارحمنا وأمنا من عذابك. اللهم, وأمنا من عذابك اللهم ارحمنا وأمنا من عذابك اللهم ارحمنا وأمنا من عذابك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم يا حي يا قيوم نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا كما جمعتنا في هذا المسجد أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الاعلى أجمعين اللهم لا تحرم منا احد اللهم لا تحرم منا احد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 واجندنا منها يا رب العالمين اللهم بارك في الكويت وأميرها اللهم بارك في الكويت وأميرها اللهم بارك في الكويت واميرها اللهم احفظ الكويت وأهلها وأميرها يا رب العالمين اللهم من اراد بالكويت شرا وفتنه اللهم فاشغله في نفسه يا رب العالمين اللهم نقي اللهم نقي القلك ويتي واهلها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا اللهم أغثنا غيثا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان اللهم نشكو إليك قلة الأمطار ويبسى الأشجار وجفاف الآبار اللهم أنت أعلم بنا وَأَرحم مّ بحب وَرحم بنا من فزنا. اللهم فرحمنا وأنزل علينا الغيث يا رب العالمين اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم